من هناك أن جعلنا حراً آمناً ويتخطف الناس من حولهم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشعور بالأمن في المجتمع أحد مقومات السعادة والقناعة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أخرجه الترمذي وابن ماجع، وهذا كله يا عباد الله أثر من آثار شيوع الأمن الاجتماعي، فينعكس ذلك إيجابا على الأمة وتظهر بمظهر العزة والقوة بسبب تلاحم أفرادها وترابطهم وتعايشهم فيما بينهم بالحب والموادة. والتناصح والتبادل والتعاون والستر والصفح والعدل والإنصافِ والعفو عن المسيء إن أمن المجتمع ضرورة حياتية للعيش الهني الرغيد واستعادة والسلوك الحسن والتقدم والرقي فلذلك توالت فلذلك توالت نصوص من القرآن والسنة في التأكيد على الأمن الاجتماعي والحرص عليه، لينعم المجتمع بأسره، بالهدوء والاستقرار ويتمكنوا من إقامة شرع الله، وتسخير الأرض وعمرانها في تحقيق الخير والصلاح ولن يحصل لهم ذلك يا عباد الله، لن يحصل لهم ذلك إلا بالتعاون على البر والتقوى، والحذر من التعاون على الإثم والعدوان وهو أساس عظيم من أسس بناء الأمن الاجتماعي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان أمّة الإسلام إن من أجل ما يبنى عليه أمن المجتمع أن يقوم على قاعدة راسخة ثابتة من الأخوة الإيمانية. التي تؤسس العلاقات بين أفراد المجتمع تأسيسًا قويًا ثابتًا فتشيع بينهم أواصر المحبة والإيثار والتناصر والتعاون وحب الخير بعضهم لبعض وتنتشر بينهم صور الإحسان والبر للوالدين والأرحام والجيران والتكافل الاجتماعي ورعاية الأيتام والأرامل والمساكين والسعي في تفريج كربات وحوائج الناس وقضاء ديونهم وإنضار معسرهم والستر على مخطئهم وغير ذلك من صور الإحسان والأخوة الإيمانية التي هي من أعظم مقومات المجتمع الآمن كما قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال عليه الصلاة والسلام أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده أخرجه الطبراني بسنن حسن وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم أخرجه أحمد والترمذي وقال عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه أو تطرد عنه جوعاء أخرجه الطبراني بسند حسن إن الأخوة الإيمانية الصادقة من أهم أسس فشوى الأمن الاجتماعي فيشعر كل مسلم أنه في مجتمع أفراده بررة رحمة متعاطفون متحبون هينون لينون مشفقون متباذلون يكرمون المحسن ويعينون ويسترون على المخطئ ويرحمون ولا يقابلونه بالتشهير والتعنيف والإقصاء ولا يعينون عليه الشيطان فهو ما زال أخ لهم. فينشأ من ذلك كله مجتمع آمن مستقر متماسك قوي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف هذا المجتمع الآمن مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد أخرجه أحمد ومسلم وهذا الشعور يا عباد الله هذا الشعور بالاستقرار والأمن والمعاملة الحسنة لا يختص بالمسلمين فقط بل هو حق مكفول لكل من يعيش بينهم من أهل الأديان الأخرى كاليهود والنصارى والمعاهدين والمستأمنين فقد ضمن لهم الإسلام الأمن والعيش والاستقرار وأن يعاملوا بالعدل والإنصاف والرحمة والإحسان. كما قال سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم انتبروهم وتقسطوا وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين وقد كان لابن عمر رضي الله عنهما جار يهودي كان لابن عمر رضي الله عنهما جار يهودي فكان أول ما يبدأ بالإطعام والهدايا يبدأ به وكان يوصي به دائما وهذه صورة مشرقة ناصعة من محاسن الإسلام وحرصه على شيوخ الأمن الاجتماعي لكل أفراده ولمن يعيش تحت كنفه فأين من يتهم الإسلام بالإرهاب؟ أين من يتهم الإسلام بالإرهاب؟ ويحاولوا وصم أهله بذلك زوراً وبهتانا أيها المسلمون إن أمن المجتمع لن يتحقق ويسود بين جميع شرائحه إلا إذا كانت شريعة الله هي الحاكمة والمهيمنة وكان لها من قوة السلطان والدولة ما يجعل لها الثبات والشمول والهيبة. فتطمئن النفوس وتهدو الخواطر ويشعر كل فرد أنه آمن على دينه ونفسه وأهله فيعيش بحرية وكرامة وعزة ولذلك جاءت الشريعة بحفظ مكانة وهيبة الحاكم والأمير المسلم وأمرت بطاعته في المعروف وإجلاله وإكرامه وحرمت عصيانه والخروج عليه. وإظهار عيبه والتشهير بأخطائه تشغيبا وتأليبا عليه ورغبة في زعزعة أمن المجتمع وفشو الفوضى والاضطراب وانفراج قاعدة من أهم قواعد بناء الأمن الاجتماعي إن المجتمع الآمن هو الذي يقوم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأول الأمر. ومن أطاع الأمير فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن والشريعة تحث وتأمر أن تنشأ المحبة والمحبة بين الراعي والراعية والحاكم والمحكوم فتعيش الأمة في أمن وارف وظل ظليل من الاستقرار والتمكين والثبات أيها المسلمون أمر آخر في غاية له أثره البالغ في أمن المجتمع وهو أن يعلم الواحد منا أنه لا يعيش لوحده في المجتمع ولا يحيا لذاته أو لتحقيق مصالح الشخصية فقط لأن المسلم الواعي الصادق يشعر بصدق أنه مسؤول مسؤول عن نفسه وأهله ومجتمعه وأمته ووطنه مسؤول عن الأمن والاستقرار مسؤول عن كل ما يحفظ للأمة عقيدتها وعزها ومكانتها خاصة في ظل الهجمات المتوالية والحملات الإعلامية المحمومة من أعداء الأمة. التي تهاجم عقيدة الأمة وثوابتها وتشوه صورة القائمين عليها في بلاد الحرمين، وغيرها من بلاد المسلمين. إن إحساس كل فرد من الأمة، إن إحساس كل فرد في الأمة أنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن الحفاظ على عقيدته وكيان أمته ووطنه يجعله عنصر إيجابي نافعا ومفيد لنفسه ولمجتمعه ومدرك للأخطار والمكائد المحدقة بدينه ووطنه وأمته ويرتقي بوعيه يرتقي بوعيه فلا يغش أمته ولا يخونها ولا يكون عينا وضهيرا لأعدائها وتكأة للمفسدين والحاقدين، بل يكون مساهماً مساهمة بل يكون مساهماً مساهمة فاعلة في الحفاظ على أمن المجتمع ليرد عدوانا كل معتد وكائد في الداخل والخارج. إن الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية. من أهم أسس بناء مجتمع آمن مستقر واع متماسك وسوف يسأل الناس جميعا عن نعمة الأمن هل شكروها وحافظوا عليها أم لا ولا تسأل يومئذ عن النعيم قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة هو الأمن والصحة ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعية، فالإمام راع وهو مسؤول عن الرعية، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن الرعية. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعايته والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعايته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وأمن وأمان للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون إن من كمال الشريعة أنها تتشوف دائما إلى تحقيق الأمن واستقرار المجتمع لما في ذلك من المصالح الكبرى والمنافع العظمى في الدين والدنيا ولذلك حرمت حرمت الشريعة جملة من الأعمال المنافية لهذه المصالح والمناقدة لأمن المجتمع واستقراره كالظلم والبغي والخيانة وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وأكل أموال الناس بالباطل بالربا والرشوة والسرقة والاحتيال كما حرمت الشريعة قتل النفس بغير حق وشرب الخمر والزنا والتبرج والسفور. والاعتداء على الناس باللسان والقول من الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب وشهادة الزور والتجسس وتتبع العورات والظنون الكاذبة وغير ذلك مما يشيع الفاحشة في المجتمع ويسبب شر خم مهلكا في بناء المجتمع الآمن ووحدته وتماسكه. ومن أعظم ما حرصت عليه الشريعة لبناء المجتمع الآمن الحصانة والصيانة الفكرية الحصانة والصيانة الفكرية للأمة من فتنة الشبهات والأفكار الضالة وأفكار التطرف والغلو التي تسبب العنف والقسوة والجنوح في التعامل مع المجتمع وهذا من أخطر ما تواجه المجتمعات الآمنة. فتحيلها إلى مجتمعات ثورية، فوضوية، متمم متمزقة، متناهرة، مما يشكل أعظم مناقضة لمقصد الشريعة العظيم أن تكون الأمة جسدا واحدا قويا متماسكا. أمة الإسلام. إن من أهم وسائل الشريعة في حفظ الأمن الاجتماعي وبنائه. نظام العقوبات، وإقامة الحدود، والتعزيرات، وتمكين القضاء العادل، وتقوية الحرس، والجيوش، والشرط، والعناية بذلك والعمل بالإجراءات التي تردع الظالم والمعتدي، وتأخذ الحق للمظلوم والضعيف، فيعيش المجتمع آمناً مستقراً مكفولة حقوقه محاطا بسياج العدل والرحمة والإحسان هذا وإن من أفخم أسس بناء مجتمع آمن أن يتعاون الجميع على بناء اقتصاد قوي متنوع مزدهر يشارك فيه كل من له قدرة وطاقة ومعرفة لتحقيق القوة الاقتصادية والرقي الحضاري. لتكون الأمة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ولتكون مهابة مرهوبة الجناب بين الأمم أيها المسلمون إن صناعة الأمن الاجتماعي من الضرورات التي لا تقبل المساومة والمراجعة وهي ليست مسؤولية جهة دون جهة ولا فرد دون فرد بل هي مسؤولية الجميع. لتتضافر جهود الأفراد والمؤسسات والعلماء والمصلحين وذوي الرأي والمكانة والمتثقفين والإعلاميين وأصحاب الأقلام في الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تمر بها الأمة لا بد أن يعرف المسلمون صديقهم من عدوهم. لا بد أن يعرف المسلمون صديقهم من عدوهم، وتتكاتف جهودهم للحفاظ على أمن المجتمع في جميع بلاد المسلمين وبالاخص هنا في بلاد الحرمين، أرض النبوة والوحي والأمن والأمان إن الحفاظ على أمن بلاد الحرمين فريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة فقد جعلها الله قيام للناس وأمن للعالمين وما هو أفيده المسلمين والحفاظ عليها وعلى أمنها تحقيق لدعوة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم حيث قال رب اجعل هذا البلد آمنا فلا يجوز بأي حال من الأحوال يا عباد الله لا يجوز بأي حال من الأحوال إثارة الفوضى والتفرق والخصومات أو الفت في عض دولات الأمر القائمين على أمنها بكل ما يستطيعون ولا يجوز الطعن في عقيدتها ومناهجها التي هي التي مصدرها الكتاب والسنة أو تشويه صورتها بالأكاذيب والتهم الباطلة والدعاوى والمضلّة لأن قيام الأمن يا عباد الله يا عباد الله إن قيام الأمن في بلاد الحرمين هو في الحقيقة أمن للأمة كلها واستقرار وثبات لمجتمعات المسلمين جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وقال سبحانه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وقال سبحانه إن أول بيت وضع للناس الذي ببكت مباركا وهدا للعالمين فيه آيات بيّنة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا إن عاصفة الحزم والتحالف الإسلامي ورعد الشمال أوضح دليل على الحزم والعزم والحسم في مواجهة الإرهاب العالمي والإقليمي والتطرف والطائفية والتطرف والطائفية ورد العدوان في نحر الكائدين والحاقدين للحفاظ على أمن بلاد الحرمين وبلاد المسلمين جميعا ثم صلوا وسلموا على سيد البشرية وهديها وسراجها المنير فإن الله عز وجل قد أمرنا بالصلاة والسلام عليه حيث قال في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وسيده وقدوتنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أزواجه وزرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الاطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم صرديك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وجمع كلمتهم مع الحق وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد واجعلهم مفاتيح الخير مغالقة للشر برحمتك يا أرحم الراحمين المغفر لنا وارحمنا اللهم غفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم غفر لنا وارحمنا وعافنا وعف عننا وارزقنا وجبرنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين